أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن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 بلل الجوف عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءَ أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟